قال الإمام البخير رحمه الله كتاب الجنائز الجنائز جمع جنازة والجنازة لو كنا الجنازة بالكسر إنما هو الكلام عن النعش الجنازة يعنى بها بالكسر النعش الذي يحمل عليه الماء وأما الجنازة يعنى بها المي الذات الذي يكون فوق النعش زي الوضوء والوضوء الوضوء هو الماء الذي أنت تتعامل به في الوضوء أو الاختسال أما, أما الوضوء فهي الأفعال أفعال الوضوء نفسها إذلك عائشة بتقولي كنا نعد له وضوءه اللي هو الماء صحيح كده كلام يبقى هنا الجنازة لو قلت بالكسر هي النعش الجنازة وهو حكم الذي يحمل وهو الميت يبقى البحث فيه إذلك هنا قال كتابه الجنائز حكم تعلم كتاب الجنائز فرض عين فرض عين حكم تعلم كتاب الجنازة هذا فرض, فرض عين لأن الناس لا يزالون إما أن هذا يحيى اليوم وإما أن هذا يموت اليوم صحيح؟ وهذا يموت هذه الساعة وهذا يحيى هذه الساعة فلابد من معرفة حكم من يموت ومعرفة حكم من يولد لذلك أحكام المولود في الشرع وأحكام الميت في. أحكام الميت في الشرع فتعلمه فرض عين إذلك أنت بتشوف في الجنائز مهازل في الجنائز مهازل مفهوم بدع في مرة حبيت أحصر في جنازة خدتها كده معهم والمغسل بيغسل من أول ما هو مات حين يغسله إلى أن حملوه إلى أن يصلوا إلى أن ذهبوا إلى المدفن بطلت عد من كم البدع التي وضعت في الشريعة يجي يغسله يعني يخرجوا من الدنيا ببدعة يعملها معاه في تغسيله الطيب الذي يوضع في علامات السجود وعلامات وعند الركب يقول لك عشان هو كان يسجد على سبع يحط الطيل جبتها منين؟ جبتها منين؟ موضوع القطن ده في تفصيل وممكن يكون بيخرج دم من بقه واضح الكلام؟ او موضوع مثلا القطن ده اضعف مكان ما لانه يحتاج لمصلحة ما يبقى تابع للمصلح مفهوم؟ اما على الاطلاق فلا هذه بدعة كل ما يجي يغسله هيغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا كل ما يجي يغسله لازم يوضيه بعد الغسل الأولى توضيه بعد الغسل الثالثة توضيه بعد الغسل الثالثة يوضيه يجب تامني مع أن في حديث أم معطية كما سيأتي هو الوضوء مرة واحدة في أولها فقط ابدأنا بميامينها وبمواضع الوضوء منها خلاص كده الكلام يجي بقى يحمله الناس بقى لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عبد الله بن عمر وأنس بن مالك عبد الله بن عمر كان شديد في المسألة دي كما في مصنف بن أبي شيبة كان إذا رأى أحد يرفع صوته الحسن البصري كان ممكن يحدث من بجواره يقول ليس هذا على ما كانوا عليه إنهم يرفعوا أصواتهم أنس كان يرفع صوته يقول يقول اتقوا الله ليس هذا بموط رفع للصوت اخفضوا اسكنوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يشتد عليهم جدا وكان يصرح ويقول ما هذه البدعة ان الناس ايه بترفع اصواتها, أصواتها بل ان حينما يتكاثر الناس دي بقى احنا بقى كله بقى بيعملها بقى أجرني عارفها دي؟ أجرني عبد الله ابن عمر كان يضرب عليها لو شاف واحد يعني كده كان يضربه يقول له ابعد يقوله اتقوا الله ابتعده كان بيدربه كان بيدرب عليها كان بيدرب عليها قال إنما يحمله من يحمله فقط ليس هذا على ما أدركنا علي هم اللي بيشيلوا خلاص مفهوم؟ لذلك انتم بتشوفوا بلاوي ممكن الناس تتكسر على الجنازة يروح واقعين بالجنازة نفسها صحيح ولا لا هذه هو يقول له أجرني تاني يقول له أجرني تاني يقول له مش عارف إيه لا. إنما يحملها أناس في ناس تعبت من هذه المسألة يحل ما حله واحد آخر لكن الكل بيدخل هذه برضو من البدعة ناس الله السلام والعافية توصل إلى المقابر بدعة أخرى ولازم بعد كل دفنة واحد يطلع يقوم يتكلم يقول له قول موعظه قول قول كلمتين لا ما هو النبي عليه الصلاه والسلام دفن اولاده كلهم الا ما ماتت بعده بشهرين وما فعل النبي عليه الصلاه والسلام ذلك النبي عليه الصلاه والسلام توفي ما فعل ابو بكر ذلك مع النبي عليه الصلاه وهو بكر توفي ودفنوه وما فعل عمر مع ابو بكر وعمر اتفعل مات وما فعل عثمان مع فعل مع عمر وعثمان مات ما فعل علي ابن بيطالب مع عثمان كذا وعلي ابن بيطالب مات وما فعل ما علي ابن بيطالب زيلك لازم بقى بعد كل دفنة يقوم ويقول كلمتين ومش عارف اين وكل بلد لها طقس لها طقوس كل بلد لها طقوس لازم مش عارف في بلد لازم يشيله الميت ويلفه قدام المسجد شوية وعلى كده يخش بلد تاني لازم يقرأوا عليه القرآن كلهم مع بعضيهم مفهوم كل هذه الأمور دخل أدخل الناس من الأراء والعقول في أمور الأموات وفي أمور الموليد يتولد بضع ويخرج من الدنيا بيعملوا بضع أسأل الله السلامة العافية فكتاب الجنائز معرفته مع فرض عين والدين سهل الدين معرفة حينما تحفظ نصوص النبي عليه السلام الدين سهل جدا كما قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إن العلم نقطة وإن السنة نقطة كثرها الجهال فجعلها الجهال بحورا هو العلم نقطة سهل تعرف أحكام الصلاة سهلة أحكام الزكاة سهلة أحكام الجنائس سهلة أحكام سهلة كل هذه الأمور سهلة لكن الناس بيشغلوا أدمغتهم وآراءهم في في كل شيء تعطلت أدمغتهم عن أمور الدنيا واضح فلا ينتجون شيئا ينفع بلادهم وإنما يشغلوا أراءهم وأدمغتهم في في الدين الدي واضح يبقى لازم تفهم كتاب الجنائز ده تعلمه فرض عين قال الإمام البخاري رحمه الله فضل أو مثلا الدعاء للميت بعد الدفن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دفن أحدا من أصحابه يقول سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل السؤال هنا هو ليه الناس بعد ما يدفن واحد بيدعو والناس كلها بتأمن هو مش الدعاء ده عبادة عبادة طيب النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كانش حريص على الأمة أنه هو يرفع إيديه والناس يأمنوا ها حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فلما لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبقى كل إنسان يدعو يدعو بنفسه يدعو بمفرده انت عارف حتى ممكن هذه أفضل وأصلح السنة أفضل دائما وأصلح انت عارف ممكن يكون بينكم من الميت ده حاجة لو واحد بيدعي ما تنفعش ان انت مثلا تقوله قدام الملأ لكن تعرف لو لوحدك يا رب يعني اغفر له بما عمل معي يا رب عمل كذا وكذا اللهم اغفر له وارحمه يا رب انني سمحته في كذا بينه وبينه هذا كان افضل افضل له النبي عليه الصلاة لم يفعل قط مرة واحدة مرة واحدة انه هو جمع الصحابة ورفع ايديوي ودع واضح الأزامي الحمد لله رب العالمين قال الإمام البخاري رحمه الله باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله قوله هنا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله هذا كما في حديث معاذ وفي حديث أبي سعيد الخدري من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هذه المسألة لازم العبد يفهم إيه معنى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هل معنى ذلك؟ أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أن الإيمان عندنا كلام فقط الجواب لا الإيمان عندنا قول وعمل واضح طيب هل هالمعنى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ هل هالمعنى ذلك أن العبد إذا لم يفعل أي شيء من الطاعات وقال لا إله إلا الله فقط هل معنى ذلك أنها تلفع الجواب؟ الجواب لا فلازم نفهم أولاً عشان تفهم الأمر الثنائي فأول شيء لابد أن أعرف الإيمان عندنا الإيمان عندنا قول وعمل وهذا الذي أخذه الصحابة من النبي محمد عليه الصلاة والسلام لذلك تجد دائما الذين آمنوا وعملوا صالحات فالإيمان قول وعمل فالقول ينقسم أيضا إلى قسمين والعمل أيضا ينقسم إلى قسمين فالقول انما هو قول القلب يعني إيه قول القلب؟ قول القلب الذي هو اعتقاده الذي هو اعتقاده الإيمان بالله الملائكة الكتب الرسل اليوم الآخر قدر خير وشر هذا يسمى بقول, بقول القلب والقلب فيه عمل كالنية النية هذه عمل صحيح فالعبد قد يصلي ويرجو بعمله الناس هل هذا بالجوارح أم بالقلب بالقلب لذلك اثنان يصليان ويا بعد ما بينهما فهذا ترد عليه صلاته وهذه مكبولة صلاته بماذا بالنية إذن النية عمل القلب الحب الخوف الرجاء توكل الانابه كل هذه من اعمال من اعمال القلوب التي تنطبق على الجوارح يبقى القلب ده فيه قول وفيه وفيه عمل قوله الذي هو اعتقاده واضح كلام عمله على ما ذكرت لك لذلك العمل أيضا في الجوارح فالجوارح أيضا يعمل واللسان تعمل يعمل. فعمل اللسان من الذكر ولا إله إلا الله محمد رسول الله التي ينجو بها العبد وكذا بالأذكار وقراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء والقول الخير والقول الحسن ما كل, دي كل هذه أعمال أعمال الجوارح من صيام وصلاة وزكاة وحج واعتماء كل هذه أعمال هذه كلها تسمى, كلها تسمى إيماناً لذلك إذا قيل لك أريد دليلاً على كل هذه المسألة الأدلة كثيرة جدا تكفي آية واحدة آية الأنفال إنما المؤمنون الذين واحد إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله خد ذكر الله هذا كذا عمل لسان صحيح كذا وقول اللسان وجلت قلوبهم هذا عمل عمل القلب ولا يكون وجل القلب عمل القلب إلا إذا كان يسبقه أصلا قول القلب اللي هو اعتقاده لأنه وجل قلبه لأنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لهم الآخر وقدر خير وشره يبقى إِنَّمَا المؤمنون الَّذِينَ إِذَا ذكر اللَّهِ هذه قول اللسان وعملوا وجلت قلوبهم وأدي عمل اللسان ويتضمن منه قول القلب وإذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُه هذه برضو قول اللسان وعملوا زادتهم إيمانا وهذه الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص كما قال الإمام أحمد في اعتقاده في رواية الإمام الخلال قال وكل ما هو في زيادة قابل الى نقصان لأنه لما زاد معنى ذلك أنه قبل ذلك كان كان أنقص زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والتوكل عمل قلبي الذين يقيمون الصلاة عمل جوارح ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون يبقى الآية جمعت قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجواب صح كده أول الآية إنما المؤمنون آخر الآية أولئك المؤمنون صح كده يبقى تفهم دول قول لهؤلاء اللي شوفت المضى هذا إذا جاءت كلمة لا إله إلا الله في نص من القرآن أو السنة هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله يدخل كل هذا فيها لا تفهم لا هذه الكلمة مجرد التلفظ فقط لا لأن كلمة لا إله إلا الله يلزم منها أنه يؤمن في محمد الله وإن لم تذكر مفهوم؟ كلمة لا إله إلا الله يلزم منها بأنه يؤمن بالله وملائكته إلى آخره يلزم منها أنه يصلي يلزم منها أنه يحب الله ويخاف ويرجو ويتوكل عليه يبقى كلمة لا إله إلا الله كلمة لازمة لكل قول وعمل في القلب والجوارح دي كلمة شيخ الأسلام في المجلد الأول في مجموعة الفتاة يبقى فهمت كلمة لا إله إلا الله لما تيجي في النصوص كلمة لا إله إلا الله فقط, فقط يبقى تفهم أن هذه الكلمة هي كلمة تستلزم كل قول وعمل في القلب و... والجوارح تستلزم قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح فهمت كده؟ يبقى لما جي أفهم بقى إن من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يبقى أنا عندي هنا من شرطية؟ وقال لا إله إلا الله وجواب الشرط اللي هو دخل, دخل الجنة يبقى دخول الجنة هنا معلق بأمرين, بأمرين ألا وهو إثبات الشرط اللي هو من قال لا إله إلا الله وإحنا فهمنا يعني إيه لا إله إلا الله مش يقول لا إله الله وقعد في بيته ويسمع الأذان ما بيصليش مش يقول لا إله إلا الله وما بيصومش رمضان وهو قادر أن يصوم مش يقول لا إله إلا الله وهو قادر أن يزكي ويحج ويعتمر ولا بيعمل شيء ففهم الكلام كده ولا يترك محرم ولا كبير إلا يفعلها ولا يترك واجب ولا هناك طاع إلا أنه تركها يبقى تفهم إيه معنى كلمة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة واضح الكلام؟ يبقى لازم. هذه الشرط من؟ قال. تفهمت يعني ايه قال؟ ايه معنى كلمة قال؟ ها؟ لان القال دي قال الكلام يطلق على الفعل نفسه. مش لسه يليم في سجود السهو فقال لهم ان كوموا؟ فالعمل يسمى قول. يبقى قال لا اله الا الله. يبقى كلمة قال دي يعني قال وعمل قال وعمل بالقلب و... والجوارح يبقى عبد يحيى على لا إله إلا الله إذن ما معنى لا إله إلا الله فهمت إذن هذه الكلمة تستلزم كل ها قول وعمل في القلب و... والجوارح يبقى أنا كده عندي من قال لا إله إلا الله جواب الشرط إيه دخل الجنة لكن خليك معايا لازم حتى يتحقق جواب الشرط اللي هو دخل الجنة لابد وأن ينفي الموانع ينفي الموانع سؤال واحد توضأ, توضأ. وضوءا صحيحا ودخل في الصلاة ويقول الله أكبر وصل وعند آخر الركعة الأخيرة العشاء وهو بيقول التحيات أخرى جريح حكم ما مضى تقول صلاة صحيحة فحتى تصح الصلاة صحيح أتى بالأركان وبالشروط وبالواجبات وكل شيء فيها الصلاة صحيحة ما هو لازمين في الموانع فأخرج جريح حكم الصلاة باطلة يبقى حتى تصح الصلاة لازم من إثبات الوضوء والأركان الصلاة صحيحة والواجبات وو... وتلفي ما يبطلها فإذا أثبت ما فيها ونفيت عنها ما يبطلها صحة الصلاة صح كذا كلام؟ لذلك العمل حتى يصح العمل لازم له ثلاث شروط لازم له؟ لازم الإخلاص؟ اتباع إلى السنة عدم المانع لأنه ممكن يكون مخلص لكن مش على السنة العمل باطل وممكن يكون على السنة لكن مش مخلص العمل باطل ممكن يكون مخلص وعلى السنة لكن عمل موانع عمل موانع منع قبول العمل يعني مخلص وعلى السنة وعلى ما في الناس ويسب في الناس ويأكل أموال الناس ويضرب الناس ويشتمي الناس ويأي على الناس الناس دي هتعمل إيه ما هتاخد الحسنات اللي عملها مخلصا متابعا صح ولا لا يبقى إيه اللي نفع ما هو إيه اللي نفع يعني انت عملت صوم رمضان إيمانا واحتسابا وختمت فيه كم ختمة وقمت الليل وقرأت كذا ممتاز ييجي بقى بعد كل ده يغتابوا وينموا ويسبوا وياكلوا وياكلوا الناس ويضرب ويشتموا ويلعن وي... طب ما هو ده يوم القيامه هيقول بعد اذن حضرتك انت عملت فيا كذا وكذا وشتمتني كذا وكذا وضربتني كذا وكذا اديني من حسناتك حسناته اللي هي عملها خالصا متبعاً ما لو كانت الح... لو كانت دي اصلا فيها رياء مش تبقى حسنات لو كانت على البدعة مش تبقى حسنات يبقى الحسنات اللي اتغلت منه دي ما كانت خالص وعلى الصنة اتغلت منه كنتم عملت ايه بقى؟ ما عملش حاجة فهمت؟ في الدنيا صلى مخلصا وعلى الصنة صح الكلام كده؟ جي في التحيات او في التشاهد اخرى جريحا حكم الصلاة يبقى انت لازم تين في موانع وتثبت, وتثبت شروط دي في غاية الأهمية يعني شوف النبي عليه السلام قال لك إيه؟ قال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سطرا من النار كن له سطرا من من النار طيب الراجل ده ابتلي ببنات وفعلا أحسن إليهن خلاص كده وفي الآخر شاء الله أن يعزبه طب ليه ما هو أحسن إليهن لكن فيه مانع منع أن يكون له سترا من النار كان بيفعل ويفعل كبائر ويفعل كذا ويشتم ويسب ويلعم يبقى الموانع دي منعت كنا له سترا من النار كلمة أخيرة العوام بيقول لك إيه حطها حلقة في ودنك هو طبعا الراجل مش يحط حلقة في ودن بس هو عايز إيه يعني يقر طبعا دي من الأمثلة اللي ممكن تكون لفظها مخالف لكن المعنى مهم جدا إنك لا تنظر إلى ملك. لك دائما أنظر فيما عليك النظر فيما هو لك يغرك وينسيك ما عليك يغررك ويخليك تعجب بنفسك فيحبط العمل من جهة وتقع في المعاصي من جهة يعني انت شايف نفسك بتصلي كواس جدا وصلي الفجر والصلوات في أوقاتها ومش عارف إيه وإلى آخرة وبصوم رمضانه وليسه حاجج ستين حجة وعمل تلتمائة عمره وخاتم تلات تلاف مرة و... طب انت إيه بقى اللي عليك غيبة ونميمة وسب وشتم ولعن وذكر فلان وفلان وفلان وضرب فلان وفلان وفلان صحي كده يبقى انت عليك ليك مليار حسن لكن ده انت عليك مليار وربع زيئة يبقى ده موفل صح ده موفل صحيح لا تنظر فيما هو لك وانما دائما ننظر فيما هو في ما هو عليك ذلك مثلا ايه كان احد السلف اذا قيل له انت وانت وانت كان يقول له نسال الله ان يسترنا كان يقوله كده يقول نسال الله أن يستر علينا نسال الله ستره لان هو دائما في النظر الايه ما بيبصش لا الليل ولا للدعوه ولا للعلم ولا لحفظ القران ولا لحفظ عشان السنه ولا الح... ما بيبصش حاجه ما بيوسف الحاجات دي خالص وانما بينظر لايه لله عشان يطوب منه ويحافظ على اللي ليه عشان يطوب منه ويحافظ على احنا بقى عيبنا عيبنا ان احنا بننظر للي ما بننظرش للي حتى في الدنيا انت تعرف انت ليك ايه وليك ايه وليك ايه لكن يجي واحد يقول لك على فكرة انت عليك فلوس كذا وكذا يقول له ما فكرني ازالك شفت انظر أحصاه الله ونسوا يبقى نخرج بقى من الحديث يبقى هنا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله يبقى هنا هذا العبد من كان آخر كلامه يبقى فهم الحديث آخر حياة هذا العبد كأولها أنه على لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا يبقى ختمت له بخاتمة السعادة دخل الجنة صح الكلام؟ إفمازل المسألة في غاية الأهمية طبعاً هنا يجينا في مسألة علامات حسن الخاتمة اللي دخل فيها كتير من الغلط وعلامات سوء الخاتمة اللي دخل فيها كتير من الغلط برضو كتير من الناس يرى شيء يقول لك ده سوء خاتمة ويرى شيء يقول لك ده حسن خاتمة مفهوم؟ وهذا من التقوّل على الله بغير علم إن شاء الله كل هذا ندرسه في كتاب الجنائز ان شاء الله أعزوه جزاكم الله خير نكمل بعد العشاء بإذن الله Thank mm -hmm. you.